نبارك الذي يبيه الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق المرض والحياة ليبوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سهر سماوات انتباقا ما ترى خلق الرحمن من تباوته <تصفيق> نرجع البصر أن ترى من قطور <تصفيق> ومن رجع البصر كوديم ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُنذِرَ فِيها سَمِعُوا لَهَا شَدِيدًا وَهِيَ تَج‌ورُ فَكَانَتْ تَذْكِرَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ كُلَّمَا أُلِيَتْ بِهَا فَهُزِمَ سَأَلَهُم خَزَنَتُهَا شيء الآن دمنا في ظلامها كبير وقالوا لو هم لا نسمع أو نعطل ما كنا في أصحاب السعيد فاحتلحوا بذنبهم وسطا لأصحاب السعيد إن الذين يخشعن ربهم بالغيب لهم أغفرة وأتهم كبير وأسرهم قولهم أوجه به إنه عليمهم بذلك السدور وستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قلبهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطريقاتهم صافات ويقبض ما ينسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء نصير أما هذا الذي هو جنوب لكم يعصوكم منكم للرحمنين الكافرون إلا بغور أمن هذا الذي يرزقكم من نفس كريستهم بالنجوم في عطمهم ورحمهم فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا بما أنبعين جم والقلم ولا يصفون ما أنت بنعمة ربك بمجهون وإنك لأجرا غير مرون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيلك وهو أعلم فلا تبصر ولوضهموم ولا كل عدا في <تصفيق> ماه همز الش ر من عن الخب معدد الأتي من من بعد ذلك كذ وقل بعد ذلك الزم أنه كان دا لم ووبين إذا تناريياياتنا قال صاف والأول سرسمهم يعلمون إن للمتقين عيد ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجلمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتابهم فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان على الله إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعيم أنه مشركاء فليأتوا مشركاء إذن كانوا صادقين يوم يقشر دعوني الى السجود فلا يستطيع خاشعة الابصار ترغبهم ذلة وقد كانوا دعوني الى السجود وهم سابعين فذرني ومن بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأندي لهم إلا كيدي مكيم أن تسألهم أجراعا فهم بالمغرب مضطرون أمعين لهم الغيب فهم يكتبون أمعين لهم الغيب فهم يكتبون أصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ de 4 وموعدا ثم حملت الأرض والجبال فتكت كتوم واحدة لا يوم إذن وما قاد وما قاعد وأنشقت السماء فهي يوم إذن وهي والملك على أرضها ويأمر الشر بيكبر يوم إذن ثمانية يوم لا تعرف منكم تخفيكم فأح... خفيا. الموت يكتابه بشماله ويقول يا لتين الموت كتابيه ولم أدري ما يا لنت هل تهلت قاضيه ما أولى عني ماليه هلك عني سلطانيه قلوا فأولوه ثم الجحل شموه ثم في سلسلة دعوها سبع نذر عنه فسنكون إلاه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام لا يأكله إلا الخاطرون ولا أحسن بما توسره ولا تبسره إنه لطول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تبننه ولا بقول كاهنين قليلا يوصعونه يود المجرم لو يفتدي من عذاب جونه ذنب بنيه وصاحبته وأخيه وفصلته التي تقويه وما في الأرض جميعا ثم يمجيه كلا إنها نرون الزاعة المشوى تدعو من أكبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق فنوعى إذا بسه الشر تزوع المصرين الذين هم على صلاةهم دائمون والذين في أمور الحق معظم الساهل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربه المشفكون إن عذاب ربه غير مأمون والذين هم لفرج محافظون إلا على أسراجهم أو ما ملجب أيمانهم فإنهم غير ملومين وَلَمْ يَكُنْ منهم مِنْ أَيِّ ضَرَّةٍ أَيُضِلُّ جَنَّةً أَيُضِلُّ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّهُمْ كَرَهُوا مِمَّا يُعْلَمُ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّهُ لَقَادِرٌ عَلَى أَنْ يُبْدِلَ غَيْرُهُمْ وَمَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ فَلَهُمْ يَخُرُّونَ وَيَلْعَنُونَ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَ الَّذِينَ يَعْدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ فاشعة أرسالهم تهقون ذلك ذلك اليوم الذي كانوا وعدون إنا أرسلناهم حليل قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قومي أنك لكم نبيه مبين أن يعبدوا الله وككون واطعون يغفر لكم من ذروبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجر um, um, tá, olha الشمس صراحا و من الأرض ثم يعيدكم فيها و يخرجكم میدنی هوا